الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام الله عليكم ورحمةه وبركاته يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني فرض عليكم معاشر المؤمنين قتال الكفار والقتال مكروه لكم من جهة الطبع لما فيه من التعرض ل الأخطار وإزهاق النفوس ففيه مشقة عظيمة فهو أشق التكاليف وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون قد تكرهون شيئا وهو في حقيقته خير لكم وقد تحبون شيئا لما فيه من الراحة والدعاة ونحو ذلك أو اللذة العاجلة وهو شر لكم والله تبارك وتعالى يعلم ما هو خير لكم في العاجل والآجل والعاقبة وأنتم لا تعلمون ذلك فما عليكم إلا أن تستسلموا لحكمه وأمره وأن تستجيبوا لدعوته قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كر لكم الذي يظهر والله أعلم أن المقصود بذلك مجموع الأمة ومن ثم فإنه لا حاجة للقول بأن ذلك قد نسخ بقوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالذين قالوا إن آية فراءة هذه ناسخة لآية البقرة التي نحن بصدد الكلام عليها فهموا من آية البقرة كتب عليكم القتال أنه فرض على الأعيان وهذا الفهم فيه نظر وإنما المقصود مجموع الأمة فهو من فروض الكفايات يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والفوائد أن الله تبارك وتعالى أمر بالقتال قتال الأعداء قتال الكفار لما فيه من المصالح الغالبه الراجحة فذلك مترجح على ما فيه من المشقة والألم فهذا بمنزلة الدواء الكريه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشربه الإنسان بد لتحصل بعده العافية فمصلحة حصول العافية راجحة على مرارة الدواء وما فيه من الطعم الكريه وذكر أيضا التاجر يسافر من بلده ويتغرب ويتحمل المشاق ويسهر فيتحمل هذه المكاره جميعا من أجل مصلحة راجحة في نظره وهي التحصيل الأرباح تحصيل الأرباح و قد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فكل العبادات فيها من المشقات ما فيها الصلاة الصوم والحج النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء بأن عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة بأن عليهن جهادا لا قتال فيه الحج والعمرة فسماه جهادا فهذه الأمور المكروهة والمشقات التي تحتف بهذه العبادات مغتفرة بجانب ما يحصل من المصالح فالقتال في سبيل الله يعقبه النصر والظفر ويحصل به من قوة الأمة ومنعتها ما لا يخفى فتكون مرهوبة الجانب يحسب لها الأعداء ألف حساب فلا تكون الأمة ضعيفة خانعة للعدو فيطمع فيها كل أحد ويستطيل عليها خصومها وأعداؤها لأنهم يعتقدون أنه لا مدافع عنها ولا قوة لها ف. يحصل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يستولي الأعداء على بلاد المسلمين وتحصل لهم الغلبة فهؤلاء لا يقيمون وزنا للأمة الضعيفة ونحن نشاهد في مثل هذه الأوقات أن هؤلاء الأعداء حينما رأوا طرفا القوة صاروا يحسبون ألف حساب وتغيرت تلك العبارات التي كانوا يعبرون بها ويستطيلون وتغيرت لهجة هؤلاء الذين يتربصون بالأمة هنا وهناك ويؤثرون عليها أمورا من الشناعات والتحريض فلما رأوا شيئا من الجد أذلهم الله عز وجل وخيب مساعيهم وهذا مشاهد في بعض ما حولنا أنظر إلى عباراتهم في مثل هذه الأيام في هذا العصر وفي غير هذا العصر أيها الأحبة أولي الأعداء لا يعرفون إلا الأمة القوية التي تدافع عن حقوقها وفي قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنت لا تعلم العواقب فهذا في كل شيء قد تطمح نفس الإنسان لتحصيل مطالب ومحاب ويدعو الله عز وجل طالبا تحققها ويفعل الأسباب ويبذل جهده فإذا لم يحصل له ذلك لربما يجزع ويحزن ولكن قد لا يعلم أن الله صرفه عن أمر ليس من مصلحته أن يتحقق لو كشف له عن الغيب لو اطلع على جلية الأمر لعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه فرحمه الله وحفظه بصرفه عن هذا الأمر الذي تاقت إليه نفسه عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فما يصيب الإنسان إن كان مما يسره من النعم فإنه يحمد ربه تبارك وتعالى عليه فإن فاته ذلك فإنه يرضى بما قسم الله عز وجل وقدر لكن إذا وقع به ما يكرهه فهذا في حقيقة الأمر نعمة من جهة أن الله يكفر عنه خطاياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فجاء بأقوى صيغة من صيغ العموم كل إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن فهو على خير في كل الحالات يعني إذا أصابه شدة فانه يصبر فذلك خير له لأن الله اختار له ذلك ليمحصه ويطهره وينقيه ويكفر خطاياه فهذا كله مبنى حلا حكمته تبارك وتعالى ورحمته فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها هذا الإنسان الصغير الذي لربما يلح في تحصيل شيء من ملاذه ومحابه ومطالبه ويبكي وأمه تدفعه عن ذلك رحمة به لما فيه من الضرر العائد عليه هو لا يشعر بهذا فيبكي ولربما يؤذيها ولكن لو أنه كان يبصر حقيقة الإبصار فإنه يعلم أن هذا الذي منع منه أنه عين الحكمة والرحمة به. فالله أرحم بنا من الوالدة بولدها فينبغي على العبد أن يرضى ويسلم ولا يجدع ولا ينكسر ولا يسوء ظنه بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه وإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جهة المسرة ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد والله يعلم وأنتم لا تعلمون انظروا الى يعقوب عليه الصلاه والسلام والى ابنه يوسف صلى الله عليه وسلم أخذوه فالعقوه في البئر ثم بيع بيع المماليك بثمن بخس على قدره وجلالته ومنزلته الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم يباع بثمن بخس دراهم معدودة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرق ثم بعد ذلك يتهم بتهمة غير محبوبة لأحد ثم بعد ذلك يحبس سنوات كثير من أهل العلم يقول بقي سبع سنين ثم ماذا ثم صار هو العزيز في مصر وجاءه إخوته في لبوس الحاجة والمسكنة والضعف ثم بعد ذلك ساق الله له أبويه مع إخوته وخر له سجدا فكانت العاقبة في النهاية محمودة مع ما في البدايات من الألم والنقص فيعقوب عليه الصلاة والسلام طال حزنه وذهب بصره لكن لو كشف لهم عن الغيب لعلموا أن هذا المكروه يقود إلى أمور محبوبة فهكذا والشواهد على هذا كثير قديما وحديثا فما على العبد إلا أن يحسن الظن بربه ويثق بتدبيره فتدبير الله أعظم وأحكم من تدبيرنا لأنفسنا لو قيل العبد تدبر نفسك أو يدبرك الله لا شك أن كل أحد يقول أريد أن يدبرني ربي لأنه أحسن من تدبيري وأعلم وأحكم فأنا لا أعرف ما خلف هذا الجدار لا أحسن التدبير فيكل أمره إلى الله ويتوكل عليه ففي هذا أيها الأحبة الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى الشرعي فيما شرعه وان لم يدركه العقل وكذلك الاستسلام لحكمه القدري فيما لا مدافعة له فإنه بذلك يكون مسلما حقيقة فالحياة لابد فيها من وقوع ألوان البكاره، لكن يكون من وراء ذلك بالنسبة لأهل الإيمان الخير العميم والمصالح الكبيرة ويندفع عنه من الشرور ما لا يقادر قدره فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم العواقب لكن العبد لا يؤاخذ بما يقع في نفسه من كراهيه الأمور غير الملائمه له فهذا أمر جبل عليه فهو يكره الموت ويكره المرض ويكره الفقر ونحو ذلك لكن فرق بين مجرد الكراهية التي طبع عليها الإنسان وبين التسخط والجزع والاعتراض على احكام الله تبارك وتعالى وإنما غاية ما هناك ما يوجد من نفور الطبع فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان وقد عبر القرآن بهذا عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فسماه مكروها لما فيه من المشقة على النفوس بأن هؤلاء قد كرهوا حكم الله وعمره ففرق بين هذا وهذا كما يقول البغوي رحمه الله وعلى كل حال هذه تسليه من الله عز وجل عباده يسليهم يقول أنتم لا تعرفون العواقب فقد تحبون أشياء هي شر لكم والله يصرفكم عنها وقد تكرهون أشياء وهي خير لكم في المعال. لكنكم لا تشعرون بذلك إذا كان الأمر كذلك انفتح الصدر واتسع وطابت النفس ويكون لسان حال العبد أن تدبير الله تبارك وتعالى خير من تدبيره ويؤخذ من هذه الآية أيضا ضعف الإنسان فهو لا يعلم العواقب مسكين يحزن لأمور تفوته قد تكون هي المصلحة قد تكون المصلحة في فواتها وكذلك قد يحزن لمكاره وقعت فيه وتكون المصلحه في وقوعها وكم قادت العلل والالام للعافيه فنسال الله عز وجل ان يدبرنا فإنا لا نحسن التدبير ويحسن عواقبنا في الأمور كلها اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه طيب السلام عليكم ورحمة الله